مل بهلانه يا نور سعد بالحب هذا الشهر يا حلالي مثل القمر بالضبع يا ابن الديل ربك غير عيد السنن يا ابن الحسن مد يدك عن صارك عن صارك يا ابن الحسن دير العين على صارك اللي وراحت توفيت حبيبانه غير الشرف من وانه رف جنحانه لما نشط وقعد ويانا على الواره على النواره اللي شال على النواره راح جد يشع بالوار شوف الدمع بالجمعيد يجاري راح هي الكهمل اخبار يعرفونه يعرفونه ما ترقاق بالمفصح الملك دار الفلك بالغيب ما قرص الضوء عصر تعذيبه بالعدال ما تعال نجيب يفرونا يفرونا بالنار باج بالنار يفرونا وين سربت بعد الرمم نشفاف ودنيتك اصغر بدال ما شافك وهبيتي تبق اللي شوفونا اللي, اللي يحبون كلمات الشعر الحسيني ابو وسام الديواني اداء الرادود الحسيني لطيف الشباني والرادود الحسيني سجاد الزبيدي الهندسه الصوتية محمود الشمري واحمد الشمري الاشراف الفني والتوزيع فاضل الزيادي الكورال حيدر اللامي التصوير والمونتاج علي جليل المنصوري